التفسير هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا قد مر على الانسان دهر طويل كان فيه معدوما لا ذكر له إنا خلقنا الإنسان الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إن خلقنا الإنسان من نطفة خليطه بين ماء الرجل وماء المرأة نختبره بما نلزمه به من التكاليف فجعلناه سميعا بصيرا ليقوم بما كلفناه به من الشرع إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا بينا له على ألسنة رسلنا طريق الهداية فاستبانت له بذلك طريق الضلال فهو بعد ذلك إما أن يهتدي للصراط المستقيم فيكون عبدا مؤمنا شكورا لله وإما أن يضل عنها فيكون عبدا كافرا جحودا لآيات الله ولما بيّن الله نوعي المهتدي والضال بيّن جزاءهما فقال إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ ثَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَتَعِيرًا إِنَّا أَعْدَدْنَا لِلْكَافِرِينَ بِاللَّهِ وَبِرُسُلِهِ ثَلَاسِلَ يُسْحَبُونَ بِهَا فِي النَّارِ وَأَغْلَالًا يُغَلُّونَ بِهَا فِيهَا وَنَارًا مُسْتَعِرًا إِ الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا إن المؤمنين المطيعين لله يشربون يوم القيامة من كأس خمر مملوءه ممزوجة بالكافور لطيب رائحته عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا هذا شراب المعد لأهل الطاعة هو من عين سهلة التناول غزيرة لا تنضب يروى بها عباد الله يسيلونها ويجرونها اين شاءوا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وصفات العباد الذين يشربونها أنهم يوفون بما ألزموا به أنفسهم من الطاعات ويخفون يوما كان شره منتشرا فاشيا وهو يوم القيامة ويطعمون الطعام على حبه مسكيلا ويتيما وأسيرا ويطعمون الطعام مع كونهم في حال يحبون لحاجتهم إليه واشتهائهم له يطعمونه المحتاجين من الفقراء واليتامى والأساراء إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ويسرون في أنفسهم أنهم لا يطعمونه إلا لوجه الله فهم لا يريدون منه ثوابا ولا ثناء على إطعامهم إياهم إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا إنا نخاف من ربنا يوما تكلح فيه وجوه الأشقياء لشدته وفضعته فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا فوقاهم الله بفضله شر ذلك اليوم العظيم واعطاهم بهاء ونورا في وجوههم إكراما لهم وسرورا في قلوبهم وجزاهم بما صبروا جنه وحريرا وأثابهم الله بسبب صبرهم على الطاعات وصبرهم على أقدار الله وصبرهم عن المعاصي جنة يتنعمون فيها وحريرا يلبسونها متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا متكئون فيها على الأسرة المزينة لا يرون في هذه الجنة شمسا يؤذيهم شعاعها ولا بردا شديدا بل هم في ظل دائم لا حر معه ولا برد ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا قريبة منهم ظلالها وسخرت ثمارها لمن يتناولها فيتناولها بيسر وسهولة حيث ينالها المتجع والقاعد والقائم ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا ويدور عليهم الخدم بآلية الفضة وبكؤوسها الصافي لونها عند إرادتهم الشراب قوارير من فضة قدروها تقديرا هي في صفاء لونها مثل الزجاج غير أنها من الفضة وهي مقدرة وفق ما يريدون لا تزيد عنه ولا تنقص ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا ويسقى هؤلاء المكرمون كأسا من خمر ممزوجة بالزنجبيل عينا فيها تسمى سلسبيلا يشربون من عين في الجنة تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا ويدور عليهم في الجنة ولدان باقون على شبابهم إذا رأيتهم ظننتهم لنظارة وجوههم وحسن ألوانهم وكثرتهم لؤلؤا منثورا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نعيما وملكا كبيرا وَإِذَا رأيت ما هناك في الجنة رَأَيْتَ نَعِيمًا نعيما لا يمكن وصوه ورأيت ملكا عظيما لا يدنيه ملك عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أثاور من فضة وثقاهم ربهم شرابا طهورا قد علت أبدنهم الثياب الخضراء الفاخرة وهي من الحرير الرقيق وغليض الدباج ونبسوا فيها أثورة من فضة وثقاهم الله شرابا خاليا من أي منغفص إِنَّ هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا ويقال لهم تكريما لهم إن هذا النعيم الذي أعطيتموه كان ثوابا لكم على أعمالكم الصالحة وكان عملكم مقبولا عند الله إن نحن نزلنا عليك القران تنزيلا ان نحن انزلنا عليك ايها الرسول القران مفرقا ولم ننزله عليك جمله واحده فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم اثما او كفورا فاصبر لما يحكم به له قدرا او شرعا ولا تطع آثما فيما يدعو له من الإثم ولا كافرا فيما يدعو إليه من الكفر واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا واذكر ربك بصلاة الفجر أول النهار وصلاة الظهر والعصر اخره ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا واذكره بصلاتي الليل صلاة المغرب وصلاة العشاء وتهجد به بعدهما إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا إن هؤلاء المشركين يحبون الحياة الدنيا ويحرصون عليها ويتركون وراءهم يوم القيامة وهو يوم ثقيل لما فيه من الشدائد والمحن نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا نحن خلقناهم وقوينا خلقهم بتقوية مفاصلهم وأعضائهم وغيرها وإذا شئنا إهلاكهم وإبدالهم بأمثالهم أهلكناهم وأبدلناهم إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن هذه السورة موعظة وتذكير فمن شاء اتخاذ طريق توصله إلى رضا ربه اتخذها وما تشاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما وما تشاءون اتخاذ طريق إلى رضا الله إلا ان يشاء الله ذلك منكم فالامر كله إليه إن الله كان عليما بما يصلح لعباده وبما لا يصلح لهم حكيما في خلقه وقدره وشرعه يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما يدخل من يشاء من عباده في رحمته فيوفقهم للإيمان والعمل الصالح وأعد للظالمين لانفسهم بالكفر والمعاصي عذابا موجعا في الآخرة وهو عذاب النار.